Ağrır Allah'ı, min خَوْنٌ وَعُرْبَة يَدِيمَ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ et konu Ma ajalna alqibatteki تابع الرسول مما يقلب مما على قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطر وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْبِيِّ وَمَاللَّهِ بِغَافِلٍ mā yamalūn wal inna وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بلنت بعد ولينت بعده هو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 Like <laughs> Elhamdukum Rabbika fele-teku-nna فستيق الخيرات أينما تكون يأتي بي يأتي بي vele kul eyrat ey ne mate in ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرا ولكل <تصفيق> Aynen ma tekonun yebik olallahu cemiyah. Inna ala kulli şeyin kadir. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ قُم بِك وَاللَّهُ بِغَنَمِ فِيلٍ عَمَّاتِنَا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَاكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلِّ لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين غلى فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِي وَلِيُوْتِمَ مَنْعَاتِ عَلَيْكُمْ تدون كما ارسلنا فيكم رسول يَتْلُو عَلَيْكُمْ آتِينَا وَيُزَكِّي كُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ve yuğlumum. Ve yuğlumum. Ve yuğlumum. İnna Allāhum sabirin, sedaqa